فسْتَقيمُوا إلييْهِ وَاستَوفرِون وَإِلُ للمُشكين الذينَ لا يُؤتُون الزَّكَا الذيينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاتَ وَهُم بِالآخَِةِهُم كَافِرون إِ الذينَ آمَنُ وَامِنُ الصَّالِخَاتِ لَهُ أَجرٌ غَيمَّون قل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين رواس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 اِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهَ الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 فَاَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ عَذَابٍ هُونٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ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 يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 مَا كانَُ بآياتنا يَجحَدون وَقَا الذينَ كَفرَوا رَبَّّنَاعَرِنَمَّذَينِ أَوَلَّان مِن الجِِّ وَْإِنسِ نَنجعَهُمَا ننجعَهُمَا ت تحتَقُدَ مِن لكنا مِنَ الأأَسفَل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 إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 ولا إكون دوونَ م مك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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضر إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد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 وَلَئِن أَلْقَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا الَّذِي لَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رجعت إلى ربي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 كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم